وَلا بِد مُؤمِنٌ خَير مِم مُشِركِون وَلَ أَعجَبَكُمْ أُلَاائِكَ يَدَعونَ إِلَ الن وَلَّهُ يَدَعوا إى الجََّةِ وَالمَغْفَِةِ بإذْنِه وَيبَيين آياتاتِهِ لَِّاسِلَ عَهُم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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكوا بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا, إلا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله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 اِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اِن يَتَراجَعَا اِن ظَنَّا اِن ظَنَّ اَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لقوم يعلمون